No angel اِنَّ الْمُنَافِقِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ أَخْلَفُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن Well an um. one واللي Pannu What does she ling kum anko fra ko da an konzan ni trou